وإذا قيل لهم تعالوا نستغفر لكم رسول الله لهم رؤى فرايتهم يصدون وهم مستكبرون فوعي يا ام عليهم استغفرك لهم ام لن تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا ي وَمِنَ فَاسِقِينَ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَنَتَّخِذَنَّ فِقْهَ عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنصَدُّوا وَلِلَّهِ حِزَّةُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَنَتَّخِذَنَّ مِنَ الْفِقِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا الَّذِي لَا يُخْرِجُ إِلَّا الْعَزِيزَ مِنْ هَذِهِ الْأَجَلِ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُنْهِكُمْ أَهْوَاؤُكُمْ وَلَا أَنفُسُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ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 இது